بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على عليه الله قال المراد رحمه الله تعالى من بضم الميم وهذا هو الحرف الرابع العشرون من حروف المعاني الثنائية قال من لفظ وقتلماً فيه فقيله حرف جرر وقتصاً بالقسم ولا يدخل إلا على الرب فيقال من ربي لا أفعلن من ربي لا أفعلن وشد قولهم من الله من الله وقيله أسمن اسم بقية وهو بقيةه وهو ها بقيه ب وهو بقية يمن ها في القسم أن ايمن في القسم قالون هاس قال لكذا يتصرفين لك فيها واحتج على ذلك بأن من بضم الميم لم تثبت حرفيتها في غير الموضع في غير هذا الموضع ورد بدخولها على الرب وأيمن أي وأيمن لا تدخل عليه لا تدخل على الله رب قالوا بأنها لو كانت سمن لو عرفت لأن المعرفه لا يزيله عن عرابه حذف شيء منه وذكر صاحب فاني أن من يجوز في نونها الإضغام مع راء ربا وعلى لقاءة الاظهار بأن نونها لما سكنت تخفيفا جاءت اظهارها دلالة على أصل تحريك وصحها القول بأسميتها من هو هذا؟ صاحب رسل مباني ما اسمه؟ المالقي المالقي رحمه الله تعالى والمالقي هو الذي ماذا؟ هو يعتبر العمدة كتابه يعتبر العمده في ماذا؟ كتابه يعتبر العمدة من؟ عندت الجناداني، واسمه أحمد بن أحمد بن عبد النور أحمد بن عبد النور المالقي من مالقة هي بلدة حاضرة من بلاد الأندلس. قال وذكر وذكر ابن مالك وذكر ابن مالك في باب حروف في باب حروف الجر. من التسهيل أن من هذه حرف قال وتخص مكسورة الميم ومضمومتها في القسم بالرب وذكر في القسم أن من مثلث الحرفين يعني من ومن ومن مثلث الحرفين مضافن الله تعالى وتصرون من أيمن تصرون من أيمن إنهم زتاهم زتا وصل وقال قيل فيكون مذهبا ثالثا وهو أنها حرف إذا ضمت ميمها أو كشرت وسم إذا كانت مثلثه الحرفين والنحويين ذكروا الخلاف المضمومة الميم كما سبق الله اعلم ونبذ الخلاصه ان من هذه ما دام اخوذه ومشتقه من أي من اذا كانت مثلثة الحركات وان كانت بضم الميم وسكون النون فهي حرف قسم نادر لا يدخل الا على لفظين لفظ الرب أصالة ولفظ جلالة اجل ايه ان شاء الله يلهن زك الله متى بدك